ف ر ج ع البصر هل ترى من فطور ثم ر ج ع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير